وتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل فرحين بما آتاهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون Allah'a emanet الذين <تصفيق> استجروا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ